وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جاسية كل اليوم تنسون ما انتم تعملون هذا İnna kunna nessehu Ah! Uh -oh. ذلك هو الفوف